لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق التماوات والأرض بالحق يكوّر الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل وتفّر الشمس والقمر وَتَقْفَرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْوَعِيزُ خَلَقْتُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةً ثُمَّ جَعَلْنِمْ مِنْهَا دُوَّاجَهَا وَأَزَلَ لَكُم مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَارٍ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 إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تذر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وَإِذَا مَكَسَلَ إِنَّا نَظْرُهُ دَعَ رَبَّهُ مُنِيبًا إلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَتِيمًا كَانَ يَدْعُ إلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَلْدَادًا واجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكثرك قليلا إنك من أصحاب النار أم من هو قادت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه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 ذلك يخوف الله بني عباده يا عباد فاتقون والذين جتنبوا الطاغوت يعبدونها وانابوا إلى الله وانابوا إلى الله لهم البشرى فبشر العبادم الذين يستمعون القول فيستبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من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 نزل من السماء ماء، فسلكه ينابيع في الأرض، ثم يخرج به زرع، ثم يخرج به زرع مختلف ألوانه، ثم يهيد فترى مصفورا، ثم يجعله إن في ذلك لذكره لآل باره أَفَمَا شَرَحَ اللَّهُ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِرْضَابٍ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُلَاءِكَ فِي ظُلَالٍ مُبِينٍ الله نَزَّلَ أَحْسَنَ الحديث كتابا متشابها مَثَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جلود الذين يخشون ربهم ثم مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به الَّذِينَ يشاء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 ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متجاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميتون في القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم من من على الله وكذب بصدق إدّ جاء إليه في جهنم مثول الكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك انغام المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكثر الله عنهم اسوا الذي عمل ويجد لهم اجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون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 وَلَئِنْ فَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْتِكَاتُ رَحْمَتِهِ قل حسبي الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون ما يحثه عذاب يخذه ويحل عليه عذاب مقيم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 وَضَاهِرُهُمُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا هَغْنَا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَطَابَهُم سَيِّئَاتُ مَا كَتَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَلَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أولم يعلموا أن الله يبسط الرذق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب دميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون وَاتَبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إلَيْكُم مِن رَّبِّكُم مِن قَبْلِ أَيِّ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ بَعْتَتَهُ وَأَن تُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَن تَقُولَ نَفْسُهُ يَا حَسْرَة عَلَى مَا فَرَّضُوا فِي جَبِيلِ اللَّهِ وَإِن كُنْتُ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 بَلَ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فكذبت بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ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 وأن أيها الجاهلون ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لا ان اشراك تلا يحد طن عملك ولا تكون من الخاسرين بل الله اعبد وكن وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والثماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وَأَن فِي خَافِصِ الصُّورِ فَصَائِمٌ مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ نُفْخَرَا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ وأشرقت الأرض بنور ربها وأوضع الكتاب وديا بين نبيين والشهداء وقضي بينهم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا لا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ فالذين كفروا الى جهنم لمز مرات حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها وَقَالَ لَهُمْ لهم خزنتها الم ياتيكم رسل منكم يسلون عليكم رَبِّكُمْ ربكم وينذرونكم ويُذِّرُونَكُم لِقَاءِ أَيَّامِكُم هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَا قِنْ حُقَّةَ كَلِمَةٍ الْعَدَادِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ لُقُلُ أَبْوَابَ جَغَنٍ مَا فِيهَا فَلِئِسَمِسَ وَالْمُتَكَبِّرِينَ وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم قزنتها سلام عليكم طبت فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض تبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى البلائكة حافظة حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين